فَأَرَى الَّتِي تَمَنَّتْ خَذَائِلَهَا هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَنِ الْعِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى وي وقلبي وجعل على بصري يشاء وجعل على بصري يشاء التنفس من ي من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا الدهر ومن لهم بذلك منايل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا مَا كَانَ حُجَّةٌ عَلَيْنَا أَن قَالُوا تُبَآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ مَا عَنْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَرَيْبٌ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُ وترى كل أمة جاثية كل أمة جاثية هَذَا كِتَابٌ نَوْطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّ كُنَّ نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَمْلُونَ مَنِ ٱعْمَلَ صَٰلِحًا فَيُدْخِلُهُ رَبُّهُ فِى رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلفَوْزُ ٱلْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُعْرَضُ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَإِذَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا ريب فِيهَا قلتم مَا ய கூஸிங்க கூல் ساعة ان ظن الا الله و ما نحن